بإسعاد نفسه يريد أن يكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا وأن يطرد الهم عن نفسه فالجميع يعمل من أجل الحصول على السعادة ويبحث عن أسباب جلب هذه السعادة وقد يصل أحدهم إلى هذه السعادة المزعومة ولكنه إذا وصل إليها يتبين له أن هذه السعادة هي مبتورة وهي ناقصة وهي وهمية لماذا؟ لأنها لم تقم على أصل الأصول في جلب السعادة لم تقم على الإيمان بالله عز وجل لا يجد السعادة الحقيقية إلا من آمن بالله عز وجل واهتدى بهداه نعم السعادة الحقيقية هي في الإسلام السعادة الحقيقية هي الإسلام لأنه جاء من عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه ويسعده كما قال الحق سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير دين الإسلام أيها الأحبة هو دين الفطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره ما هي هذه الفطرة؟ هي الإسلام فدين الإسلام هو دين الفطرة ولن يجد الإنسان الراحة التامة إلا بالأخذ بالإسلام وتطبيقه في شتى شؤونه دين الإسلام يتميز بخصائص لا توجد في غيره من الأديان لا توجد في غيره من الأفكار لا توجد في غيره من المذاهب دين الاسلام اشتمل على العقيده الصحيحه لا بد ان تعرف قدر هذا الاسلام اشتمل على العقيده الصحيحه ايمان برب واحد ايمان بالملائكه ايمان بالرسل ايمان بالكتب واشتمل على المعاملات الحكيمه دين الاسلام يأمر بالعدل مع الجميع مع القريب والصديق ومع البعيد والعدو قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى دين الإسلام أيها الأحبة ودين الاجتماع والألفة والمحبة والرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر دين الاسلام ايها الاحبه هو دين صالح لكل مكان ولكل زمان ولكل امه وكلما تقدمت العصور وأراد الناس أن يشككوا في صلاحية هذا الدين وفي عظمة هذا الدين ظهر برهان جديد على صلاحية هذا الدين وعلى صحة هذا الدين لأن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سيتبين لهم أنه الحق فهو دين صالح لكل المجتمعات ودين الإسلام أيها الأحبة هو دين الحزن ودين العمل ودين الاجتهاد ودين الكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان مجتهدا في حياته، على أن يكون الإنسان زاهدا فيما عند الناس، وأن لا يتطلع إلى الناس، وأن لا ينظر إليهم بل يعمل ويدرس ويشتهد. لألا يكون عاله على الآخرين يذهب ثم يسألهم العون والمساعدة هذا لا يليق بالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى فالمسلم يشتهد ويعمل يعتمد على نفسه في كسب قوته ورزقه هكذا يكون يدرس يشتهد هكذا يكون المؤمن أيها الأحبة لئلا يكون عالة على الآخرين بل يكون هو الذي ينفق وهو الذي يخرج من ماله وهو الذي يتصدق على بيوت الله يتصدق على اليتامى وعلى الارامل وعلى المساكين وعلى الضعفاء وغيرهم هكذا يكون المؤمن الاسلام ايها الاحبه دين يحفظ العقل هذا العقل الذي اعطانا الله عز وجل اياه الاسلام يحفظه ولهذا حرم حرم المخدرات وحرم الخمر وحرم كل ما يؤدي إلى فساد العقل وقال لنا الحق سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه الإنسان يعمد إلى شيء يشربه يتناوله ثم بعد ذلك يمرض وقد يموت هل هذا من العقل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وهذا الدين دين الاسلام يحفظ الاموال ولهذا حث واكد على الامانه واثنى على اهلها مدحهم فقال الحق سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل يحث على الامانه وحرم هذا الدين السرقه والإسلام أيها الأحبة دين يحفظ النفس ولهذا حرم قتل النفس بغير حق وشدد العقوبة على قاتل النفس بغير حق فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الله عز وجل عن بني اسرائيل هؤلاء الذين طغوا وتعدوا حدود الله قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا والاسلام ايها الاحبه دين يحفظ الصحه الصحه التي منحنا منحنا الله عز وجل اياها اعطانا اياها يحفظها الاسلام والايات في ذلك كثيره منها قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذه مساله اخرى حث عليها الاسلام اكد عليها الاسلام وهي مساله التطيب والتزين والتجمل للرجل قبل ذهابه إلى المسجد ثم قال تعالى وَكُلُوا واشربوا وَلَا تُسْرِفُوا كُلُوا واشربوا وَلَا تُسْرِفُوا انه لا يحب المسرفين نعم قال العلماء هذه الآية جمعت الطب كله جمعت الطب كله لأن الاعتدال في الأكل والشرب هو أساسه أو هو من أعظم أسباب حفظ الصحة من أعظم أسباب حفظ الصحة لو اعتدل الإنسان كان متوسطا في أكله وشربه ما أصابه شيء بإذن الله عز وجل ومن ذلك ايضا أي من الأمور التي يتجلى من خلالها اعتناء الإسلام بمسألة الصحة أنه حرم الخمر كما قلنا سابقا وحرم السجائر هذه الطامه الكبرى التي ابتلي بها المسلمون اليوم حرم السجائر ولا يخفى عليكم ايها المسلمون لا يخفى عليكم ما فيهما من الاضرار الصحيه الكثيره كاضعاف القلب وتمزيق الكبد والقضاء على الرئتين وغير ذلك من المصائب ومع ذلك هذا الانسان سبحان الله حتى ولو نصحه اخوه وكلمه في هذا الموضوع ما اراده ما أراد أن يدعن لهذا الأمر ما أراد أن يخضع لهذا الأمر ابدا مع أن الله عز وجل قد حرم هذا الأمر ومع أن هذا الأمر يضر بصحته ومع ذلك هو يتناوله فالإسلام يعمل على حفظ الصحة ومن ذلك ايضا ما عرف من أسرار الوضوء الطبية وأنه يمنع من أمراض الأسنان ويمنع من أمراض الأنف وغير ذلك من الأمراض والسبب ذلك أن المؤمنين يتوضعون للصلاة خمس مرات في اليوم فهذا الدين أيها الأحبة دين الإسلام يرتقي بالعقول وبالنفوس وبالأخلاق وبالعلوم إلى أعلى الدرجات فأهله المتمسكون به حق التمسك هؤلاء هم ازكى الناس وأطهر الناس وأعلى الناس وارقى الناس وأخشى الناس لربهم سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلبي وصحبه ومن ولاه أحبة في الله وتتجلى عظمة هذا الدين في موافقته لحقائق علمية صحيحة إما اكتشف اليوم أمور جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة ولم تكتشف من قبل العلماء الغربيين إلا قبل فترة وجيزة ولهذا كتب أحد الكتاب الفرنسيين المشهورين كتابا سماه التوراة والإنجيل والقرآن وبيّن في هذا الكتاب أن التوراة المحرف بالطبع والإنجيل المحرف يتعارضان مع الحقائق العلمية أما القرآن هو يذكر في هذا الكتاب بأن الكثير من العلوم وما ثبت من العلوم قد جاء به القرآن قبل أربعة عشر قرنا وهذا إن دل على شيء إن دل على قوة هذا الدين ودل على صحة هذا الدين والإسلام هو دين الحرية الحقيقية الإسلام منح الإنسان الحرية فله أن يفكر له الحرية في التفكير وله الحرية في التصرفات له أن يفعل ما شاء له الحرية في الاستمتاع بطيبات هذه الحياة الدنيا من ملابس ومعاكل ومشارب وغير ذلك ولكن الإسلام ضبط هذه المسألة ضبط الحرية لماذا؟ لألا يصير الإنسان عبدا لشهواته مسترسلا فيها لا ينظر إلى حلال ولا إلى حرام الحرية الحقيقية هي الحرية التي جاء بها الإسلام والتي يكون فيها الإنسان عبدا لله عز وجل والتي تتحكم في تصرفات الإنسان هذه هي الحرية الحقيقية الحرية الحقيقية هي تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى خوفا وطمعا ورجاءا وحبا وخضوعا وذلا هذه الحرية الحقيقية وعندها إذا حقق الإنسان هذه المسألة صار حرا عندها يتحرر الإنسان من عبودية جميع المخلوقات ليتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى فالحرية الحقيقية هي دين الإسلام وبه خرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله